وَإِمَّا تعرضن عَنْهُ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا كَيَبْسُطَ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِر إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ولا تقتلوا أولادكم خشية إم لكن نحن نرزقهم وإياكم إن قت لَوْ كَانَ خِطَأٌ كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَاَن تَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَأْذُومًا فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِوَالِيِّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلوه أشده العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وذنوا بالكسطل خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ولا تمشي في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلو الجبال طول كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَهْوًا